رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَلِمَةِ الله أكبر الله أكبر Allahu akbar, Allahu akbar Ashaadu an la ilaha illa Allah, Allah, Allah, Allah. Muhammad ar-Rasulullah Ashhadu anna Muhammad rasulullah As-salam As-salam Hei ala al-falak.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 وَإِلَى جَنَّاتِكَ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اللَّهُمَّ أَلْبِسْنَا بِهِ الْحُلَلَ وَأَسْقِنَا بِهِ الظِّلَلَ وَأَسْبِغْ عَلَيْنَا بِهِ النِّعَمَ وَادْفَعْ عَنَّا بِهِ النِّقَمَ اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ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 وأتممها علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله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 أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم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 ولا يزيد الظالمين الا خسارا الله الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا Allah, Allah.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 إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْتَرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَيْأُوسُ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ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 Allah Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Sami'a Allahu liman hamida Rabbana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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنن وازجر فدعا ربه أني مغلوب أنتصر ففتحنا تَمَائِبَ مَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ ءَمبٍۢ قَدْ خُضِبَ وَحَمَلْنَٰهُ عَلَىٰٓ وادوسر تجري ب اعيننا تجري ب اعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد قرتناها ايه فهل من مذكير وكيف كان عذابي ونذ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 تنزع الناس كأنهم أعجاز نصر منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من كذبت سمود بالنذر فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بين بل هو كذاب أشر سيعلمون من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم والصبر ونبئهم أن الماء بينهم كل شرف محتضر فنادوا صاحبهم فعاطا فَعَقَرَ فكيف كان عذابي وندر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشين المحتضر ولقد يذكرنا القرآن للذكر فهل من محر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 كَذَالِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرُوهُم بَطْشَةَ نَافِتٍ مَارِبٍ نُذُر وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن طَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابه ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء كذبوا بآياتنا كلها فأقذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع سيهتم الجمع ويولون التذر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إا كُ شَ خَلَقهُ بقَدب وَما م إ وَاحدَك تَلَت بِ بصَط وَلَقَ هتنا شك فه متكد وَكُ فعلوه في الزبر وكل صغير وتبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم اللَّهُ الَّذِي عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تطغوا وأقيم الوزن بالقسط ولا تخفر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخ ذات الأتمام والحب ذو العصف والريحان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 مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ تُبْكِي <تصفيق> مَا تُكَذِّبَان